بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم بالانسان مما خلق خلق مما يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَةَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَرَاجَعَتْ وَالْأَرْضِ إِذَا اهْتَزَّتْ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا